ويستعجلونك بِالسَّيِّئَةِ قبل الْحَسَنَةِ وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العقاب